كل عام وانت الخير يا مطلع النور يحلاك صيدا للأمل والأمان يلا عسا فرح دوم وسرور لمي شعوري من خلايو حناني نمي شعوري من غلاي وحناني احساسي لك اليوم يا بالسان منثور زحمه حروب بك يترجم لسان قولي واتمن لك هلبي على الفور اليوم يا الأغاني اليوم عيدك يا الأغاني